اقوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها قضى الله عنهم رضوا عن اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَاشِرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ عاتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لن يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين اعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار